بوك تو أرمجتا إيقسي ستة, وأربعون. ستة وأربعون. في صالة الديسكو في صالة الديسكو إس أدقل تاوي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 rogor mogzunt musika kayfa wajadt almusika kayfa wajadt almusika chuta khmaurianiya 'aliya qalilan تعزف جيد جدا اك خشيرت خ هل تأتي مرارا إلى هنا هل تأتي مرارا إلى هنا ا لا هذه هي المرة الأولى لا هذه هي المرة الأولى اك ال. لم أكن هنا من قبل ابدا لم اكن هنا من قبل ابدا <تكلم> هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص البت <تكلم> ممكن لاحقا ممكن <تكلم> لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان جيدا اس <سؤال> ძალიან هذا سهل جدا هذا سهل <سؤال> جدا كاتشوينبت انا اريك لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى في مسئل دبييت هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحدمس مجوز نعم انتظر صديقي نعم تظر صديق؟ ها هو ياتي بالخلف هو ياتي هناك بالخلف